قُلْ إِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا قُلْ إِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام وجعل فيها رواسي من وقهها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام سواء للسائلين وقدر فيها اتى ايام من سواء للسائلين ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض اتيا طوعا او كرها ثم استوى كَرِهَا قَالَتْ أَتَيْنَا طَائِرِين قَالَتْ أَتَيْنَا طَائِرِين فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ في يومين وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحُفْظًا زَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحُفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ذَلِكَ تَقْدِيرُ فإِنْ أعْرَضُوا فَقُلْأَن ذَوْتُكُم صعقَةَ مِمثلْلَ صعقَةِ عاد وَثَمُود إجأَْمغُوسُلُ مِن بَيْنِ أَديهِم وَمنِنْ خَلْفِهِمْ أَلا تَبُ إَّ الله إج الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بِمَا أرسلتم به كافرون قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما فَأَمَّا عَدُم فَسْتَكْ بَرُوفِي الأْرضِ بِغَيْرِ الحَكتِ وَقالوا مَنْ أَشَدُّ مِن قُوَ فَأَمَّا وَادُم فَسْتَكْ بَعوفِي الأْرضِ بِغَيْرِ الحَكتِ وَقالوا مَنْ أَشَدُّ مِا قوَ أََلَمْ يرَو أن اللهَّ الذي خَلَقَهُمهَُ أَشَدُّ مِنْهُ قووه أو لم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في الحياتة الدنُيا فَأَسَلنا عَلَِْ مريح صَصًَا في الحياة الدنيا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 وَإِنَّ تَمُودُ فَذَيْنَهُمْ فَاسْتَحَبَّ الْعَنَا عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَائِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا كانوا يettekول ويوم يحشر اعداء الله الى النار فهم يوزعون ويوم يحشر اعداء الله النار فهم يوزعون حتىتَّ إِذَا مَجَ أُهَا شَهِدَا لَيْهِمْ سَمُّهُم وَأَبُصَارُهُم وَجُلودُهُ بِمَاكَوا يََّلُون حتىَ وقالوا لجنودهم لمشاهدتم علينا وقالوا لجنودهم لمشاهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون قالوا او وقال الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وَمَا كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم وما أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون ولكن ظننتم أن الله كثيرا مما تعملون وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين وذلك ظنكم الذي ظننتم ربكم ارداكم فاسبحت من الخاسرين فان يصبروا فالنار مثوى لهم فان يصبروا فالنار مثوى لهم وان يستعتبوا فما هم من المعتبين وان يستعتبوا وَقَْ يَضْناَا لَهُم قُرنَا أَفَزَيَْنُوا لَهُم مَا بَيْنَأَْديهِم وَمَا خَلْفَهُم وَحَقَا لَْهِمُقَول وَقَيْ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 وَقَا الذيذينَكَفَ تسمَول هذا القُآانِ والغَووفِيهِ عََّكُمْ تَغّبون وَخ الذيكَ فَولَ فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذَلِكَ جزاء أعدامي يَجْحَدُونَ جَزَاءَ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَيْنَ الَّذِينَ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نَجْعَلُهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ أَقُولَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا الَّذِينَ أَضَلَّنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَعَلَّهُمْ يَكُونُونَ مِنَ الْأَسْفَلِينَ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ إِنَّهُ سُمًّا اسْتَقَامَتْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم ترعدون 112. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة نحن أولياؤكم وَلَكُم فيِي ه م تَشْتَهِي أَمفُسُكُمْ وَلَكُم فيهم تَ الدَّعون وَلَكمْ فيهمات تَشْتَهِي أَمفُسُكُمْ وَلَكُم فيه تَدون نُذُلَم مِنْ غَفُول الَّحيِيم يَزلَم من غَفُول الَّحي وَمنْ أَحْسَن قَوْلًَا مِمْ ومن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة والسيئة ولا, ولا تستوي الحسنة والسيئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حميم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 عظيم و ان ما ينزغك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله و ان ما ينزغك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله هو السميع العليم وَمِنْ آياتِهِ الليلُ وََّه وَالشَّمسُ وَالقَمَر وَمِن آياتِ الليلُ وَه وَشَّمسُ وَقَلَ لاَا تَسجُدُون لِشَّمس وَلالِقَمَرِ وَسْدُدُول لللهِ الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون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 يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يستمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء تزت وربت ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا إن الذي احيا لمحي الموت ان الذي احيا لمحي الموت انه على كل شيء قدير انه كل شيء قدير ان الذين يلحدون في اياتنا لا يخفون علينا ان الذين يلحدون في اياتنا لا يخفون علينا اف من يلقى في النار خير ام من ياتي امنا يوم القيامه اَعملوا ما شئتم اَعملوا ما شئتم إنه بصير إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وَإِهُ لكتاب عزيز وَإهُ لكتاب العزيز لا يأتيهِ البَعطِلُ مِ بينَ يدييْهِ وَلا مِن خَف لا يأتيه الباطِل م بين يديه وَلا من خلفِ تنزل مِن حقي مِ حميد مِ خيد ما يقال لك إِلاا ماَا قَقلَ لوسُولِ مِن قَلك لا يقال لك إِلا ماَا قَقلَ للصُ مِن قَك إِ رَبكَ لَ مَوْفَِة وَذو وَعقابٍأَل إِ رَبكَ لَ موفَِة وَذ عقابأَل وَلو جَنهُ قُآن أعجميع لقالوا لَلَ الصِلة آياتُ وَلَ يَّهُ قآًا آجميعم قوا لَلَُ الصلة آيات أعجَ ي والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عما أولئك ينادون من مكان بعيد وَلاقد آتَن موسَل الكتاب فخُْلفَفيه وَلَقد آتنا موسَ الكتاب فَخُْفَ فيه وَلَول كلَمَة سبقَطْم رَبِّك لَ قض بينَهُ وَلَ كلمَة سقَْ م رَبّكَلَض رلَهُ وَإهُ مريب مَن عامل صالحا فلنفسه مَن عامل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه ومن أساء فعليه وما ربك بظلام للعبيد وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد علم الساعة إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنث ولا تضع إلا بعلمه وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا أَذَنَّا كَمَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ 111. وظل عنهم ما كانوا يدعون من قر 112. وظنوا ما لهم من محيص 113. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيأوس قنوط لا يسأم وَالشَّرُّ فَأُصْنَعُ قَنُوطٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن وجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى ليقولن هذا الْحُسْنَى بَلَ نُنَبِّئُ أَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ بَلَ بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ إِنَّ عَرِيضٌ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَأَدْبَرَ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ إِنَّ عَرِيضٌ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ به من أضل من مَن هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٌ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِن عِندِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَن أَضَلُّ مِمَّنْ هو في شقاق بعيد. سَرهِم آيات فيآفاقِ وَفي أمفُسِهم حتىتَ بَيَنَ لَهُأَ الحّ سرهِ آيات اولم يكف ربك انه على كل شيء شهيد اولم يكف ربك انه على كل شيء شهيد الا إنهم في مريته من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط ألا